ان الذين امنوا والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا اكم في ايمان حق ايمانه الحق ايه حق إيه؟ في سبيل الله والذين آووا ونصروا المؤمنون حقا كلمه حق وردت عند هذه وفي آية أخرى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تهيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوسلون أولئك هم المؤمنون حقا جاء وثف الإيمان بالحق في الموضعين موضع الأول والموضع الثاني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 فكل ما يجيء عن الله تحمله الآيات الذين من يناقشون هذه القضية في أن الإيمان يزيد أو ينقص نقولوا الإيمان مطلق بالله لا يزيد ولا ينقص ولكن الإيمان المطلق بالله يتبعه الإيمان بما يقوله الله وما يقوله الله تحمله آيات الله فكلما جاء القرآن بقضية الإيمان ف Burnah ذ organizer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 لأن الله قالها أؤمن بهم إياً فكل ما تنزل آية بغير مشهدي أي لأمر غيبي أنا أؤمن فأزداد إيمانا لا في أصل الإيمان الكمة ولكن في الإيمان بالأشياء الغيبية فمثلاً الإيمان كما قال رسول الله جواباً لجبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كل واحدة من هذه إذا ألأمن بالملائكة يبقى زيب في إيمان آمنت بالله وأمنت بما قال الله أولا وهو الملائشة قال آمن بالله وآمن بالص Radi آمنت بالله وآمنت بما نزل بما قال من الكتب وآمن بالرسول وآمن باليوم الآخر آمنت الأصل بالله وآمنت زائدا باليوم الأس وكذلك بالقدر خيره وشرا إذن فالإيمان القمة هو أن تؤمن بالله وبعد ذلك إذا آمنت بالله آمن بكل ما يقوله لك الله ولا تمكش بعكلك لماذا؟ لأن مناقشتك نهبعك لك رجوع في القضية الأولى وهو أنك آمنت بالله ليه؟ لأن ما دمأ منك بالله وأنه الحق المطلق والقوي المطلق والغنى المطلق والحكمة المطلقة بعد ذلك إذا قال لك شيئا والثقه فقط إلى الله أقاله الله أم لم يقل كل عمل عقلك إذن فعمل العقل أولا هو أن تؤمن بإيمان الكمة بالله وبعد ذلك تؤمن بما يقوله لك الله سبحانه وتعالى واذا آمنت بما يقوله الله سبحانه وتعالى ستؤمن بالمقولةografاء فهذا لا يعرض فكأن الإيمان بالقائل لا يزيد ولا ينقذ ولكن الإيمان بالمقولة عن الله هو اليزيد كلما جاءت آية اذات إيمانا وعلى رابهم يتوكلون على رابهم يتوكلون تنقل ده الرسيد الرسيد اللي يمتز به المؤمن عن غير. هذا الرصيد ما دمت مؤمنا به فيجب ان لا يفجعك اي خط وان لا يقلقك اي هم الذين لا يؤمنون بالله معذورون في ان يؤمنوا على حياتهم ومعذورون ايضا في ان يؤمنوا على ممتلكاتهم ومعذورون أيضا في أن يؤمنوا لأولادهم ولكن الإيمان بالله هو تأمين المسلم لكل ما يهله في هذه الحياة فأمن في يد الله ان أردت أن تؤمن على أولاده تؤمن على ملك أمن في يد الله أعطي المحتاج الآن فسيوثر الله لك إن احتاج أو لبنيك إن احتاج من يعطيهم لأن الأمان في يد مضمولة لا تقول ومن أوفى بعهده من الله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 إذن فالتوقل هو الرفيد الأخير الذي يطلب تدخل الله مباشرة بعد أن تستمتز أسبابه فمثلا أكتل ابن تلميذ وبعد ذلك جاء أليه أعد على مكتبه ومجاكل درسه لي ومقبل عليها وبعد ذلك أشكلت عليه مسألة وقف عقله عندها حينئذ أتدخل أنا لكن إذا كنت لا أراه جالسا ولا يحضر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 وبعد ذلك قلام يوقل إلى الساحة الخارجية يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا وقصة لنا كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابي من أصحابه وحديثة كيف أصبح؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حق مؤمن حق بشلمة كبيرة لكن لها مذلول فقال لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك وكلام كده الآن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها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 ان تكون الامور الغيبية ما دام الله قد قالها امر مشهدي ولذلك يقول ابن ابي طالب لا ينكشف عني الحجاب مذفت يقين وكان الحجاب ينكشف لم ازدد يقين ربنا الى انتهت وانا اذا كنت لا امن الا بما ارى فكأن عيني اوثق عندي من الله واذا كنت لا امن الا اذا سمعت فكأن سمعي أوسقوا من الله ولذلك ربنا يخذنا بنطف كده يقول ايه اولم يكفب ربك انه على كل شيء شهيد تفاهر رب ان تكون شهيدا فاذا ما قال شيء ان يفعل يبقى... ولذلك يقول العارفون بالله العقل ده كالمطرية العقل حر في ان يبحث عن ايمانه بالله يبحث ماذا فاذا اقتنع الى الايمان بالله سلم زمامه لربك ولذلك جابوا مثال جميل فقالوا العقل كالمطرية يرسلك الى حضره السلطان ولكن لا يدخل معك عليه لقف على الباب خلاص ولذلك الله قال, قال إذن هم المؤمنون حقا فمن امن ولم يهاجر ومن هاجر ولم يجاهد ومن لم يوافي يبقى ايمانه ما فيه ايمان لان الله يقول الائك هم المؤمنون حقا ولذلك يعرض الحق سبحانه وتعالى صوره هذه الصورة رمج باك مين لأن الحق يعلم ما يتعرض له الإسلام فإذا كان الرسول قد قال لا هجرة بعد الفتح صدق لأن خلاص ما بقى شيء دار كفر ودار الإسلام والجزيرة لها دانت في هذه بعد الفتح فقال ليه ما بقى الفتح مسلمة رفرة ولكن جهاد فإذا جد على المسلمين ما يمكن أن يضطهد المؤمن فيه في دينه أو يضطهد في تحكيم منهج ربه أو يضطهد في مزاولة شعائره أن أقول لا هجرة بعد الفتح ولكن أن نجعلها مرحلية بعثية أيضا لبعث الإسلام ولذلك يضرب الحق مثلا في قوله إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم في البشاعة شوف تبشيع إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أم قسي تتوفاهم يعني ساعة الاحتضار وساعة الاحتضار لا يغشي المرء فيها نفسه لا لأنه كان بيغشي بمخادعة الحياة ولكنه الآن في الساعة التي يؤمن بها الفاجر معاك يغشي نفسه إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أم كل الظالمي أنفسهم بشف قوية زالي ظلموا إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم لي ظلمت لستك الظلم به قالوا كنا مستبعثين في الأرض مستبعثين ليست عذرا ألم تكن أرض الله وشعة فتهاجروا فيها لهم جهنم وثاءت مصيرا إلا المستضعفين المستضعف لا يقبل عزه إلا إذا كان لأن المستضعف نعين مستضعف يعني هناك قوي متسلط عليه ولا حيلة له ومستضعف عنده من أسباب الحيلة ما يستطيع أن ينزو به من القوي فالمستضعف الذي ما حيلة له إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ما هي إيه ما لا يستطيعون حلسا ولا يهتدون سبيل لكن المستضعف المهتلام عنه ضعيف واستكر ربطته الأرض وربطته العادة وربطه الإنف بالوطن لا نقول لكم احتال احتال في أن تخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام ولن تؤودك حيلة والأسوة في الهزرة كانت برسول الله صلى الله عليه وسلم أرأى عمر بن الخطاب يهاجر جهرةً ويتحدى ورسول الله بمن تره من الملأ الأعلى يخرج للتخفية إنما رسول الله يضرب المثل دائما للضعفاء ما بيضربش المثل للقوي لأن القوي يستطيع أن يخرج على أي حال وعلى أي شكل ولكن الأثوة إنما تكون للضعيف الذي لا يقدر فالذي لا يقدر المصطبف فليحتل كما احتال رسول الله وليعي الأثباب كما هيأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينئذ يخرج المستخفين إلا المصطبعفين من الجال والمساء والمساء, والمساء إلى, إلى آخر هؤلاء هذا المنظر البجح عند الوفاة ومعنى عند الوفاه انه لا يستطيع ان يستدرك من عمره شيئا فاته لانها ضربة لاجب منفات مؤلم انفس قلوا فيما كنتم تقريع قالوا كنا مستضعفين في الارض رد للاعتذار او لم ألم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا وبعد ذلك يأتي في الايه التي بعدها بعد التي تليها يكون ان تخافين من ايه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراهما كثيرا وسع ومن يخرج من بيته مهاجما الى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وناهيك بصفقة يكون الأجر فيها من يد الله إنها صفقة رابحة رباحا منفق بي غير مظلوظ فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بالمسلمين أن يكونوا أعزاء في أماثلهم أعزاء في تطبيق مناهجهم أعزاء في إقامة شعائرهم فإذا ما وجدوا أنهم لا يقدرون فكل ارض من ام للكريم عمل كلا وفي النفس من رام الخلاء تجنبه والسلام عليكم